إياك نعبد وإياك استعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ك الكتاب لا ريب فيه هدى للوَالِتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغِيبِ وَيُطِينُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وبالآخرتهم يوقنون أولئك على مد من ربهم وأولئك هم المفلحون